مآق الليل في أشجالته أي دمع متنف قد أرتجيه اغتمى قلبي كسيرا فاسع بتدي حزني وواجدي كافك فيه ألجي من بؤسى أبعديه واجعل الحلم حقيقا اجعله وارموقيه شوقا بقلبه واسأليه عسباتي طفل في حضن أبي وحمي قلبا قضى في حلمه وسم الفرحة كونا وانسجيه كم أمل مسنوب قشرا سنها أسجد يضفي جمال إذ تهدى حسنها في نشيد بن ردده بعدها عبد لله أغيدون صيرا سعدا رداء أكتسيه صيرا سعدا رب إحساس وديع وانطوى مثلما ضيف كسير فانظري موته هدى كياك ربنا فالطف بنا في كربنا واجعلي صبرا وشاحا نرتديه واجمعي الشملا بفردوس الهنى والتقير السعد والأفراح فيه يماق الليل في أشجال تيه أي دمع مذنف قد أرتجيه اغتمى قلبي كسيرا فسع فيه بددي حزني وغاق İzlediğiniz <Sessizlik> için